أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاكثون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَاللهِ لَكِذَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُولَدُوا مُدَبِّرِينَ نعود بالله الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وقبلنا يا اسكنا وعايد الكونتنت يو كواد قميضه صوره الانبياء قال سبحانه الله وحي ولا قد اتينا والله قد اتينا وان سنك ابراهيم النبي ابراهيم رشدبو وحانس انه هنون كيس من قبله قبل البروه يساون وليبا رقمه الميره اياه اللي وحانون اللي وقلنا ابو حانو هنبي هنون كان هنون اللي اما به ابراهيم عالم لنقوه العلم ان ايوه بالله انه سمضى ايه نلك مخلوق الهي قبره سبحانه وتعالى هي قرره ضي فلما جنه عليه الآيل فعاكه قال هذا ربي فسوين بيشتغان بلانه سواء المير او الان هذا الكبرين و هذا الله هو و الهي يدري شنه سبحانه وتعالى مركة روحة ديرانتا كوها جادانا خير بلان ورسولك صلى الله عليه وسلم في الضوابه عرشكها السلام وحا darajada al-lawat gooreey imaamka aadil ka haa otee hadduu aadil noqdo macsi weyn dholka iyo dadka iyo u soo jiidaya oo khayrkiisu u baahanayo والروح آد يآد إلهي سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم أمها اليوم رسوله كان له وحليه وليه وليه وليه عجيب حظنا إلهي سبحانه وتعالى سيقراني التعجيب كيسر لكن آد بإحاديثه يوم رسول قرشه صلى الله عليه وسلم شاطن ليس له كطع فلن يرى هو أن الله يدع مصير مرين وحادي ذلك فلن يرضى لو يقعنوه انه نفتح على شهدانك ودور صلاة ووكاس وحويل اسكساوه فهو سصوه عباده إلهي وقبر بار مارك وارلوحه لك الجوهور شعب ونشاء في العبادة الله درجه يسو القيامة للبادك تدور إلهي عريني ايها كلبات بيهو إمامك الكريه عقار ري مارك قاله ونحوذي سبحانه وتعالى نبي الله إباهيم وحنسي انه شوش ديقيسي وانا هنوني حقي يا خير كبال الوافجي ولي جعله شيء من قبله السبو يرهو فروقي ان وري جارين بالوقن او يلما يرى ايله هنونيه به عالمين به هنونطه ان هنونه يرشدها ان سينى يتوسنت ان توسينه وحانو عين عالمين او كهغون يهمه مدهي وا علم اذ وقت جبن هنون قال كل لي يا ما هذه التماثيل سغسرني فهي التي تماثيل شنور anta midinkullaha iyada iyo darsada haa kuun admission uu nigeedii maxay waxa abdulfadida caasayni dadka ayba halka moqotay shaqo yar buu in karay asnaamti iyo qorankii waxa soo dhano uu gartay subhana wa taala oo makhluuqisa ku gartay oo dadkana isku soo saaro oo wax هذا وقت ابن حانو ناو رشده سي سناج و حقه و هو, هو فجنيك و جعلي سناج قاله لأبيه قومه ما هلئيته التماثيل قيل محيهين سنة مضى وحن ماشا قد يلغو صوره الله و أصنامتها محيهين و و انكري محيه كوانيهين محيه تريان التي انتم لاعاكرون أصنامتني و قريانية وحن ايه انكو الدول نجدهين قالوا او وجدنا وقت دليل كوذي وان هلاي ابا انا ابيالكن لها كماتيشا عادي دين ايه وعاولي انا او راح دليل او مها انو لكن ابيالكن نوحن كسوه بقارن قالوا او ارض النصر اله نوشه سبحانه وتعالى دليل كوذو كاسم بوه كوه يقولون بيه قريشه يقولون نعبي الله انو رقوم كسيه الان كواسه قوه ريضو قالوا ليه كله او عجيه جلن ابيالكن نوحن كسوه بقارن وجدنا آباءنا له عادين قال وحي النبي ابراهيم لقد كنتم وحاض اهاكن انتم اي انتم اذنك اي أبيال في برار مبين. ابيال كيمبه في ضرار ام بعد ده حيض اهاكن مبين ابينا وابيالكنا واي بعد اسنا اذنك ودايشين يا وواحد هي سلامها هي صورها ليش تاجن او وحنا ترينه او ما ترينه قالوا اجيبتنا وملكي وجوه الرئيب اه كو انكراه وحا وقو يريعن اجيبتنا بالحق وحا شيء يسمى كهار لبضا بيه اما انت اضوك من الله عين من اجيب عيارة يساو عيارة وحا كاتها مثل هار لبضا انا اصنامت النادي الى يلا يلا الذي انكراه يسمى كهار لبضا مثل عيارة كانتها صح يكافتن ساسا ايضا قاله وحاوهي بل كافتن اقام رب السماوات والأرض فبكا واحد لقرانيون ربي هايو سمال عديد جدان سقع أبو رايو إذن كانس سمال عديدان أبو الذي إذن أبو رايو الذي كيوي فضرهن يسوى عدنك جدين باللعوي مالو واحد جوه ريمان قبل أن عباس وحلقاش عديده كيفية لحظة فاضرها وفضرها ما أنا جرانيون إلا من أعراضيها لو أن أعراضيها هنركاؤه هاي wadaa iyo midii ana fadarto rabbil laawe oo guuray ka waxan lagaaga horeeyay ba markala ne loqalaad ba xasmiiga ciidadii lagu taireer magaalada dad badan baaytay yimaadaan oo dulka kanay baa loo qadowdi xaldanta waxa ku darmad aniga daday loo qadi wa in ku والأرض وقدولك أورا وحصني يدلد للود ورح أقوى وحرق نور الذي كي ويفضره هنا سماواتك يدللك بالرعوي يدلل يجبره إنه عدة وصلك جدا وانا عنوك على ذلك كينا إنه ربي يديه إلهي قسم الله يدلك أورا على ذلك كينا من الشهيدين من خاطيرا كميلا من خاطيرا كاي إنه كار ربي يديه قسم الله يدلك أورا إنه ربي يديه وإلى رب كاللعي وطلع إلى جيدا مرحبا في المدى oo تيو اوه مرحبا فتقول ايهوه يراوه و اوهي ناليه و اوهي سحراته مرحبا ستين الله هيدا سورته القرآن كنت ستينه سورة الصفاة عيد هادين يوه مرحبا ستينه ايهوه و اوهي نبت سور كيسه مانتا عن عيد النبي عسنامتا يالكا سنتبين مرحبا سوفا عاي مرحبا سيما ليابو يروان حنسان توضضي سحر ايهو اوهيو يروي wa hanu sanayannu marka dadki markay dhaafayeen oo dadku ruuh walbaha wuleey war maxaa kugu dhaa inta waa intan aan uusan noqonin ee aya dadki ugu dambeeyay ba maqrayso oo dhahayay hadalkaa wa taalahu sawaddii jeesoo غور موسى اي بعد ان تولوا ان تجسدين كديمو بين خلين كو دبركم دوين انتي دافينو نشي اادين اي اصنامتي قيد لي اادين كد اي سدايي سد ما دا مرك ددكي اخركه ها دا اي دد يريين يبا الى جدن اصنامن سلمدين شربن دغيو و خريشن سن با بينل غور بعد ان تولوا ان فجعلهم جدان مجدان كدبيو سنو كدبي فجعلهم اصنامتي وحقايا ياري ماركي كاتا جانا قولك عيد ودي ماشي هادان إذا لم بربر وبربر يجبك ودي إلا كبيرا لهم ملا إلحايا إياكم ويان اوه إلا كبيرا ويان مويان أولوهم يابا إلحايا كي هو يابو كتك يسونا ساقويا يارا كي هو يابو كنوه لعلهم إليه يجلل لعلهم وحيموديه هنا وليه يا ابا إليه ساسو ياري سنم كوين حاكي سيجعنان نص النقرانه maxay bal fikiraan oo ay dhahan wax weydiyaaroo haday wax garanayaan balkan ay weydiino oo kaaso inay fikiraan oo idil isugu noqdaan oo wax ku gartaan ay wax ku qaataan ayo ka uga teg tii weyna keli u ketay sabtu uga tegayna wasa ilaahay iyo calaamada iyo yartoon إنما هو يروح أحسن يا رجال لما نضال مين أبو كمديه قالوا مركل ضدة دا وحيدا لما كي هلك استوى الجفا ضدة إمر يهم ضدة ببلق ومركل عظم آخر كي يبا مغلي قالوا وحيدا سمعنا وان مغلي فاستوي دليل رمرك ويرلي يذكرهم وسمانك شجري وحش شجري ولا سفسم قصة ماينا وقالوا له إبراهيم بار الله ويالك من العسرنا قالوا الحديد لهان فأتوب به بل كانوا على عيون الناس ضدك هورطوا بل هالك كانوا ناشا ضدكوا لهو الجوغان بل هالك كانوا لعالهم يشهدون إن مرخاتي يالبضن لهلا لقيا ويقوم مرخاتي فراني بل كان أضر هي إي الله بأيه باسا يلو ضدير يربين عين قوة يلي مين صالبا مقريب مكو عيدا بل ضدك لحوهالك كانوا قال رأيهم من خاتياب الله فاروح هداهن فاتو به ألا ياشي كوي كان به إبراهيم على عيون الناس لتكفر طابة لعلهم يشهدون إنكم الخاطفون بلقي يا باء قاروح هدا أنت تدرك له كأنك أنت هذه مياه فعرف السمائي هذا هو حنا بيجي دبر باب إنتنا بعليه يا إبراهيم قال وصي بل أنا مصانع تعالوا كبيرهم بأساني هذا ايه كاوين بأسانيه ويباشر أساس كاسو كدري وكا أساس كنا من قمتوا بجة قربتوا فسألوهم بالسؤال إن كانوا يندقون هديين كواحدة هدي هدلي هدلي عن السؤال وحاسو عبنة دي وحاوه يمع عبساني وبيان كميه وحاوه يباني وحكاستان مارك ورانا كان صابت وقلت يا ساسا هيد قيامة السرسول كانوا كورنا صلى الله عليه وسلم نبي الله مذبب بالدوان تقاي ياله قادم رجوع بالامير البحروده هي يعانون مليه نفس النفس نبي الله ابراهيم وخليله الرحمنة نسوه الله عليه وسلم يقول تعالى الهي انه وقال شفاء لحان الشيء اللي راب يراده الهي انه دوان الشيء وقالتن الهي دك اللي رابده بحاينه ومنا هو انتي تكوبة بات سنة يستعرقها بقر حديثة متفقه ورسول كل شيء حوان كسره qurusan dadka ka qaata oo masar jooga ayuu ku iimanay marka sawo markii shaqada bukooray oo u yaraa xiiitay taa kula socot sar marka dadka waalash waash dacuu deen wax لحد درلما أقول راسه ضربنا إسماعيل، هو أن تدعينا تقطع الوالاشين، أما أختنا تعلموا أقول، الإمام برهب وخير قوان، هاي كافر منصب، هذا كتر هذا أخت، أما وراري هذا كتر، رسولكم ولي لجام قلسوها وين كسو وراري كله هي صحابذيه، لما أرك، مال الله قدر مر، نقول إبراهيم كسرني، لا ولن ربال عبدالعوت ربال عبدالعوت بإلهي برتي أبو الشيكي بيه سمرت وحديه ربال عبدالعوت بمع الشيكي يوه قل له إما هي إلهي سبحان الله بل فعله الكبير من هذا ويكاس وين أي أصنامت السلاب كسيما يبقى بيه فاسألوهم بل سؤالة إن كانوا هتين يمتقونك وعضي فرجعوا إلى أنفسهم يجب أن تبسوا ونغو وهو يقول له وذين حنان حنان وحبا أحين وإلهي الرمية وإذان من كانوا واحد الشي فقالوا hay isku dhehen intay dib isugu noqdeen way fakiraan in koodiin ku antum idinku aad zalayuna koow ha tiin aaqilaan allah oo zalaymiinahu naayirayayay way yihiin way tarabadnaayay way isku cilin lahayay haday way yihiin kana ino sheegay ilaah kaasa dhilay ama ruuxa soo كانوا markaa كانوا wuxuu ahayn waadaaci kana haddha kana wax sheegin keen han ilaayalo badaga ما شيبوا حول قرطان فرجعوا إلى أنفسهم نفط أديب دو والنخلان وايد تكيره حين أنتم يدينكم انكم يدينكم أنتم الضالين يدينك الضالمين هذا رحنا كعويل إلهي وحده ثم نقصوا على رؤسنا نقصوا هذا لا برهمكوا مرحب كرب خاص مريض خاص يشبك مريض باليسمان ولا تدق جدي ولا وإسرابيون أغلقوا يبقى سأخوه ورصي ثم نتسوه على الرغوصي بلح ملح ذا اللورو أنا أحاول حقي يو إيها الجارتان وإيه كان نغلانه وإيه إسكبريل مارك عصاو حايدهان لقال علمت مارك المكسي وقض عليه أي إسرابيين علمت وحذوقت هاي إبراهيم بقيل بل يا نبي الله إبراهيم ما هؤلاء يكون هنا هاي عندك ونقوه يكون سؤالة بل كأس سؤالة وح قالوا, مركب ديفسي. وفطي ويويل قالوا في حولي عويل من أنا سنين. مركب باريري سينتو ديفتي انا فتي ويوي قال يارو يرب قال و خوي اف تعبدون يد ايويسان مين دونا انا سايو مركا د و خو غرو و اينو سديو روي كو وايد ليناي وح كو غرتان بريوب وا كانتو وح غرتان ادنا اسروجين اف تعبدون مين دونا لله اله غير عويل ما مخلوق ولا ينفعكم شيئا و خوي انتري دا العاودان ماي ولا يضر و دا العاوي ويدان ايدن دهماي ناري gureema idin aroonay wuxuu idin ku soooyin karam si ka sadar aad u daawin si ka soo dul nagaataaro si ka soo abdeecadaan si ka soo dulaysaan waxa la wariyay in dari karamar oo filakumbu ana waxan sameeyay qurun baati qurun baati araa ibin sunnatay waayeen araa isna wax hun baati qotn hunan ba la kumin sunnata وهي علاه هنا عويل إيشان يدين كوربة تين بدل واجب هو عرف كل على باتين خلاص تعطوا وعقل مريضين يا وار عويل سمر فري وكاس كريه بدبية ما يجي الله ما يهضلها وكل جه زيوليبه فهمتى يبغى يمشي وده يعني راجع ورسوع عن ما يسنس إلى قران كشر أنا تاكل مالكم لا تنطقوا فاسو ورما عمتن راجيك يدين بعمل ما هذا شان مرقس كبر لوي ساسك لا داعي قالوا واحد نحرقه مرقس مركو... عبد استوي أنا سايح يدمنكم صلاة و أقبة و فور على ويان عريسم إلىين وين عريسيه مرقس سو وعدي قالوا واحد نحرقه جوا وانصره أخيريا أليتك ليه يديننا وين أدواء رب الدان إن كنتم فاعلين هذا ساس markasiye saneyaan oo dad dhabay in badan shideen balan balan balan bay dad shideen ila martireen ka idaan shimbiraha hawada maray koelka dertibay soo dhigiree wari gudub adduunka laga woshay asagoo laagu saweyna balxa eylka uu فالكت الجيران كتورن دف قلنا وشانه يان نارو ناري كونه نقبض بردن قبو ندم سلام لدين ريان وحيد بردن بدل العين قبو لأن قبو قبنا نفسه وحد نقطع قوو وضبنا ضبهم وابراهيم بردن والسلام السلامه نبتجي ونقبض هي نبتجي ونقبض على ابراهيم ابراهيم بيشس alla hu yarad tubi nabii ibraahin waxay la doonayen kaydan dhagar beela doonayen dil beela doonayen shiri ugu xanay u dilaa yaradu waxa ugu mahadii waxa lagu dhaafto marji wal dhimarto waxa kaaga daladay w w w w w w w w w ببكي مجمد جنب الكتاب الحجرين ونجيناه ولوضا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه وانه بجبالي ولوضا ماركو كنت تقومي يا فاللي قال لقد الله وحي السباح على المارك يقومنا وحي السنين كان يوعد كابه يكسر مياه وإله يكبه بادي يساقنا وحي السنين كان يوعد كابه يكبه بي إبر كامير marko iskiri joog ka aray ilaagbay dhul tahayda waxa ka soo toobay masar iyo dhulka ambeedda soomaalida wana jeeynaa oo dhulkiye meshii salo galay baan ka soo dadbayna waa loo dalay lood oo walaalki daracder buu ayaan qasarin to dhaha ayaana waxaan لغوره يلو مكواكيا حرمك الشغل نفسه باركنا في <تصفيق> الله لكن في لبني والشام صوت امبري انجل دول كانوا بركنا عالمك هلكسان اسو بدبلينه او غالبا كسو بدبلينه بعلي سبحانه وتعالى وهبنا له ابراهيم وابن ابيليل اسطا وياهقوبا ناصرا كان حالو يا يعقوبكو ولد ولد ااو ااو يسقمدري انا كذا يعقوب آه... نافلة na filatan bariyay is ilaahay ku yiri iyo yiree aya loogu هو ziyareeyo weelkiisa weel si laams oo wadna annabawga ishaaq markii ilaay dirti oo qadta gay dadkiisi iyo waka iyo meeshay qaniyo weelay dirti oo qadta qad wuxuu ilaahay ugu bedelaa waxii uu qaday wax ka khayr badan wariyay sidii dad waxan waxaa ka tagta ilahay dirtii ogoteeyta wax ka weeyo ka khayr badan ay ilahay ku bedelay qafii aanu waabna annahu ishaaqaban uhibayna way yaquubna akhila tan xaala weeyay yaquubku siyaadawil wulki wa kullam intoodan odan nabi dadka oo ووحينا وانسيونه وانبيوا إبراهيم يعيش السنة إليهم يرى حقه ويرى الخيرات خير السماوية أيا هو حين ويقام صلاة صلاة هنا تكران وتورسية أيا هو حين ويتأذكى ذكر هنا بخير أما إستخران وكان هو حين لنا أن يعز دينه وانعوذ بالله سبحانه وتعالى ولودنا وذكر لودنا لودنا حص وقشة كأ أما ولودنا أتيناه وانسين حكما يو علم وانسيني سبحانه وتعالى ناظرني هي علما ما نفهمك نايفا نقلقنا عالم ما نقلقنا ونجيناه لقد قلنا إلهي ذاتي بقسرة لولك وصر على إلهيك ونجيناه ونكسر بالباليني من القرية قرية يوانكب بالباليني التي كان واضحك الله دراوي، رويه لقد يمد بإلهي عبد رويه لقد alla tii kaan taamal qawaaniiq qaryadii sameen jintee xumaan oo rag dadada uga taga jiray waad ka sameen jintee ayaan ka dhax qaadnaa iyagaana ma isagana ma badbaadin inoo waqoo xabiik sameen وقوى الرجل بي حوان كالكتنو فاسقين بيهان قوما صوئين بيهان فاسقين بيهان بيهان بيهان فاسقين بيهان وادخلناه لو دوان جلني في رحمتنا عن حديثنا هذا الحياة إنه نوي الله اللوف من الصالحين وكاميبها ونوحان إذ من قبره وادكروا حد حصده نوحان الوقت اللي فشكاه ناداو اللواقين من قبره قريب وإبراهين اليو وانبيانا لقواره فاستجبنا له نواقي سيوان يال فنجيناه وان بدبالي نواله كربل نواله ملال كاردل عادين وقربانين ويهدو الدون كوردان وقربانين الدون كوردان بياللتكا نجيبان كبدبالي فنجي ايه الكيس ونسرناه وانبهل نوال نبيل الله النص من القوم القراضي الحج الذين القراضوا وكذبوا باعياتنا عيادها النجب بانيه انهم قوم النص ويه كانوا حياهايان قوم الصوم بها قرحهم بيها فاغرقناهم ونغرقناهم اجمعنا بمانطب انت اساكا صار عليهم ويين قالوا كل جد بيهم قحفين وداود ده نفسه وسليمان الوضع اسلس اذ وقتك كشك يا ضدك يحكماني اي حكوميين في الحركة البرتة اذ وقتك نفس شبعي الداغضي فيه بارتة غنم القوم قرأ اريكي ابدا وكنا وحامنين لحكمهم sukkum kaay labada sameeyeen oo kalduuna shaydinka go'bjoog baa leeyso xana u taa nafshiga waxa uu daabaynayaa cilmada luqad waadeenka kaliya markii wax xoolo hedeen tii wax daaqaan baa nafshi la dhaaf ee maarin kale ma dhaw marka arigo neelaba beer oo neelaha eber ka dhigay marka la isleeyin laga soo marka وداود كبر ورم وداود فص سليمان هذا وقت يحكمان هذا وقت يحكمان يحكمنا في الحالة وقت جن نفسه عنطي في بيرته وحق عناي غنم القوم وكنى اللي يحكم المشاهدين بوالين ففهمنا حكمك وحنا فهسنا يصير صح راي سليمان ماخذ ولاي عم وعلم مثل الأرض وحانس ان حجماتي يستهن عمامتك بعد كمان نايب و اها و علما ماسينا و سخرنا و نسخر مع داود الجبال با الله و سخره يصدّخنا بوروها اللقص بي حسنا ماركو قرآن كآخرين ايه و إلا أولي و الطير بحبه على سهر رسول كشالي ها دي آدم عبقورة في سنون ماركو صار شمبرتي سمالة ملاي يصعو عدم و يستهجس بوروها هري ni aad dad keri gaadaw ku noqoto walaal iyo inta ku daasho oo ay isoo hinaad wax is kaga tab laga dad dhalan kor soo maynaa ee kala hada xayawaanka hadda kor soo mayaan qolamid ka hayn marka nashaal inta fars ka laarayay maktab ka dhan dhameeyay jeeri asalaamu calaykum صلى الله عليه وسلم wa barakatuh saama rayso quraan akhana ugu deesanjii abd alhari ay kale adan ku dhageys markan ku dhageysanay waxa uu qala soo isbii markaas ayuu ka yiraahdaa abd aan لا marka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 كان اللجوء للجبال ذي علي على جيسي مركز الله كعلى هرم ساسو مركز حكم كهودا، ففهمنا عن سليمان حكم في حال فانسيس نبي سليمان، وكل من لا أركض داود يا سليمان ولا يعطينا حكم من بسنه اكمل، هي ثان يو علمت وسخرنا ونصخر مع داود الجبال لسبحنا وايد تسبح سنة ينعش ولا تزدسنة بور وطير شمرتنا ولا تزدسة، وكنا فعل ما سال سليمان وليشمنا وتعال. وشنبره هي بوريه اسخر وكادلك بويسك عطا عوي و الاخرية و الاخرية و عالمناه و نبي داويد محام برهي سنعت لبوس لكم سنعت لبوس الملباس سنعدي برهي لكم إدينكا دان ذي برهي قبلك و هذا دي وقتكا لما استعماليه سيافة عورانك وقت الودو لا نجد فلابكا الحرينجي هو برتاينك و حصل نكرين على سبحانه وتعالى وحى استقر أجور الرخصة مني. إذا كديت بارون برهي باري مني علمكم إلى الله وعلمناه وباره نوداول صنع طلاوسن لباس سمينتي وحلا حستوع دره لكم لاجيبني كديت بارون بره لترحصناكم سعيدا كيراس من باس الدجال في نو باسكم ركن كوس على الدجال قار دجال ما إنسان شف فلارت يسكت يورنت يتوهدي وح صرنا مايس فعل انتم شاكرون فعل انتم ميتلين. عدد بني عالم كتين شاكرون هو الهي كشب لي الهي وحا يدنسني شاتي على اسكاقة بدي فلاعي للقوصة وضانوا سيد دونتي فوقلين لكن واعسوا الهي بعنوا مركزين وحا بكريني حتى اندها كرياء اللي في رسول الله عليه وسلم ديالك في الله يسكبدوا الفرس لو, لو انتحدث خدوا حذركوا و... وهي الهي قالوا ويقول لعيانا يا دونت لمروا وللصليمة الريح حالة سبحانه وتعالى مركو إلهي النبي داود شغله أو وال كيها واحد إلهي في أيوة روح شيخ صليمة نبوذ إلهي وللصليمة والصخر نوا نصخر للصليمة الريح الضوايشة عاصفة حالة من ألف سعنة ضوايشة حلو وسعتها عاصفة أو واحد إجتماع دارن قابلناه تجري والسعن ض ضوايش بأمره استجأ أمر كيس إلى الأرض يقول كي على كباركنا فيها أن بركة لنا دخلت تكلمتك Mäsä Dontovi, sambuli, dynki, siä, hypätä noita alkaisella emonaisella. Mäsä Gabriel Katsakto, Abdel Sarke, Päivänkuit. Mäsä Svati Katsakto, Vartali Katsakto, Abdel Mellosonlo. Toisella Sakhainen, se se, että he ovat olleet, he ovat olleet, he ovat ايان خطي سبحانه وتعالى ويقولون بيساسا كنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين بان السخر السخر ماذا وراء كواعد فن من قوان السخر يا الله بده اقه بده بمحاق كجر وحيا ربهم جوهرت ايا وحا ايا وحا ايه كببه انا منع فئه كجر بده انتاي قران ريس قنتي تقام بوحي يالوه دانو فيعن وقصو طادي ويعملون عارم بيساسا نصفين دون ذلك او امبادقال كهين لسم قولي اوه ليس شيطان ويهو ولا اليه واحد من هذا مقصمين كنون قلت لابد واحد بقصة مين. ويعمل مينة ويعملون اوهو قصة مينة ايام سليمان عمله عمل دون ذلك بطلقه انا هين وكنا اخام الله اياك شاهدين تحافيين قويل عليكم شايدبان قلت له احضره هنا احضره اياك اي لديه احضره اياك اي لديه انا قلل اليه سليمان مرد بان فارش اقولي وقردي ادونك كل geemaamulay ay laban islaamay laban gaad mid kamidahay sayyid سيد القرنين islam qaa wa ayyuba ibn adarib wadhkurta sayyub id waqtiga innata habdu ugu dhawaatay wa qala qawi inni aniga rabbiy mawsan ya duru dilata ay taaba wa anta arhamur rahimin ba ilaahu qawna hayata qawna hayban ga tay dibkan ilaahu egan naxariis fashajabnaa فكشفنا به ajjina fa kashafna bihi wan kafaydnay fa قصدناه قوي أو من دون دواعي، وسينه أهله وانسيني، ومتلاهم معهم بانسيني. فاحمدنا حريز درجة ثانوية لي، ومن عندنا عرفنا ذكاءه وذكرى يسوع هو أنتمان للعب الدين الصبر فوق برطان أو جرطان في لايجعليه إمتحان ألق مريو أو أنا روح تواصل فجر كي عور كي مشاكل كي روح إلهي نعبيه إنه سنان سيسي وبيلا addowaran sida labila ayuub ila inta xareen solo badan bolo aro badan bolo aad badan bolo ilaahay yimid uu nixleeyo marka sawi dhaad markii ka baabe waxa soo hareey kay marka la مركز jirkisti oo dhan kayga markuu soo hareeyba jirkisti lo soo dhaaday haydahan fasirintu waxa u badbaaday keliya arabka iyo داي bas inta إلا oo oray ollaa kicin way oo ashan qub kale iska jeeyo oo dadka hore ay ka areen laba ruur wa ku soo nin iyo hawaane uu qabay laban oo aad tii aad isugu soo cunaayna qaid masninta dheen waalaalay laahay rawadi minna say ugu adkayso way ruwad kicin wayen bay maariisa dambe dhayn linkan ilaahi subhana wa u إيه، وهذا حديث وورينا يعناس ورسول كله وري بعد جرى ورسول كيو رسالة الله ورسالة الله حنون كاتس وقولها يسجد يتمنصن، هؤن تسي هؤن تسي مت كم هذا فئنائي أيه مركه وهاي تري إلهي تمنون وتعالى عبدي مركه سبقيت الضباط سنة وعشرات طوي الضباط waxa uu oran ka araden labadeenina sheidaanba isoo shekayo wuxuu ku yiri khamradaan halashay oo buksana iyay bini'aadan saga dhig markaa ay u keenay markaa ay u iidinka iyo waxa wadaan iyadaalkeenaba hawnta fiiliga markay kusoo harsay ayaa waxay shisay dadkayu shaqaysaa waka waxay shaqaysaa dadu shaqaysaa haa maalin guddamada ka shaqo weeyday garo kale wayna maray ayaa waxay samaysay gabar oo nimbo qara daray gees tinahay oo xirtay waxa sagado unta ayaan bay kaanta hagaaw akaka dadba nisa shaqay waka sameen u sheey ma inta raadiga kale uu kaanta markaas way markaasoo xalixay ilaahay barri subhaanahu wa ta'a markii madaxa xaalid kama haday inay gaday oogaad magaalada ilaahay subhaanahu wa ta'a barri saabsan markaas saasahay fasal jibna leew wan ajibnay faqashadna wan faidnay ma bihi wixii u qabay qoomin duran dabaasaha waataynaa ahlaa oo mid laan xeeri laga badbaadiyo arurtiyo sidaa loo siiyay markaas inta in lag loo dar inta aanay in lag bulayay u وخاصم حقوق غيري صبر إنه ما يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع عجل المسلم سبب صبرك هو حق او إلهي الله وحده نخلسان بالصبر كان دبه دو دحو وسان hore u soo maree xalayna soomaali waa imtixaan wana vloqum bil sharri wal khayr fitna hadi ilahi qowa fajeena si baran bal ila inaad kbarto sabarkaa bil balghaya hada وخسين يا خير تربان انما من يتقي ويصبر فإنه لا على يؤجر مثيل مرق الصلاه والصبر اولو غانكا ugu gareyo todobaatan sanad aan xanuusado qaan sabraya u soo aragtay qalbiga kale u joogaan labada weyn ka xusay ay todobaatada marku arkay haweenteedii uu ilaahay bari markaas rabi subhanahu wa ta'ala wuu suuciyeey oo soo waray anti واعز محوك يا الكيس فاستجبنا له فكشفنا ما بيه من درن واتيناه اهلوان سيمي ومثلهم مطل قاطبان سيمي او معهم ايه الكيس انت يهين لك بالله مدر فرحمة طمى الصاوية لان حريص برتل امين عندنا عنو حريصا ان حريصا مقدون ان انت عانا انت عانا انت عاني ان حصب حيوى صاو صبع ايو الله وعيني وذكرى اللي ابي دينا ذاتك سيوق قال أن ضطق الصبر كوه حلقوها روي عاقيس ونكسنات وما عضي أحد عبد خير أو صعب من الصبر برسول كان الحديث متفق فروج جاء يقول السيوق الكوي القوة سالنجير الصبر إنك كصبرت حمامة إنك كصبرت طاعد إنك كصبرت كصبرت قدر كوي نكذب كروخ فقده مستعدون فقتمان مرتعلي ودي سيوان أقول ما قصة إياه عبره مرتع عقدين تاء صبر كوه قال أن روي ويقع الان هدنا فهلا يجعلي هاي انو امتحان اذا كوهي ورسولك الولوجي اشدو الناس بلان على الانبياء ثم صالحون ثم الامثال فلا متد يبتلى الرجل بحسب الديني ددك ددك اوك بلد بل بلان وانبياء صالحين وحرواها الله امتحانه ددك صيح اكرا في عين اي لا يكرا دولي اي رسوله صلى الله عليه وسلم مركز رسولك كما هو المخارحة ديك وميك الكوه ليه يوحي لي mid qad farxadnim inta lagu jiro xaraab cir waay markaas rasuulka xooyay mid qad oo ka farxay badnaan mid kan manta markii wax la sii oo ma la oo kaana oo ka waraysay dana wasaxow oo yiddoofan sanan sabray toddobaatan caafimaad kasoo jiray wa ismaile wad kurx ismaile wad idrila لا عارف الكسبران مع سير الكسبران قدرك إلهي وحُقِّ الله كناب الكسبران ذا الكبل قومها اسمعيل دواجاني إبراهيم والإبليس ورسول هارون أو تمام اللي حاط من ذا الكبل رسول بوها ما هن حديث عبد الله بن حمرو وريوي حل يالله يصدق كبر لما رسول كم غري باجره أو نحو رسول كويي وحوا نا وش وحو إسرائيل يا بن سهل بوها وحوا إسرائيل جري مرمم انا اروسل معانا ايبنا أبين ابنان الكمي ضحى يعد لان اخصى الحديث كهوري ايه ايه وحوذي ايه حوالة بالان اوور انا اقول كده اردود اذا اطاشر اخي الاه حوالة قصية وقصية فبينة لكن ايه يروح خير الادبانة الاه يبعى امون ياسم هنا وتعال هوان بو حوالة بالانسي انا اصبح حشان وقصة منه ماركو ماشداء هوان كان لغا فريسة فريسة ايه جريسة ماركوز مركازي توييه دي وحنا وليبه ما فهمان ولي لا روح المصراين وحاسا كوغي حلكو كتغاي او وداي الاهي من نقاري موقعي ان او وليي ثنين زمان دم وحي يكذبو لنطي وحباب قيس لو قريو الرسول قد قفر الله ذالكفر الاهي في دندي مركازا كاسا يغدو ذالكفر كورونا قطع واحد قال كاسو كاس فريق ومال على قول كورونا صعبين علينا كامل غادي خلناه وون جايين انبيياء لا سوره يدرك اسودان غير رحمتان حارس هذه الفات انه بيوم نطلع علينا كاملين ولن نحص كملايكه صاحب الهواء النون نون قواملئ ويبقى كي ذهب وترى معذبا حاله يقول لك عريس dadkiisu intay deevan ummad de loofo de rasuul buu oo atisiin waybu arayo doon ta koray ka markaa sursafad inay ka waran qorto mar walba isoo baahi doon jira su'aan way aray dadkan ka fowaygan qorallo qorto taas عيلي وكسو عرية ضد كسو عيليه هنا العيلي ينبو امري حسنين بل مصاكه فرص قدر ينوحار العيلي وراء مهر وقال حقا ألا نقدر هنا نقدره هنا, هنا أولي هنا قدر المصاكه امري لكن ساهل هذا كافي عنه ورسول مياه مرأينا يوصي له التمنكر قدرنا بل حمري ألا نقدره هنا, هنا العيلي هنا أي امودي ألين دوشي سفنات دا في ملاقيك بريسي بس موديال في ظلمات ثلاثة تدعم بده بضدي يا ملاقي يا حبيني وكم متابع عروشك وجاء إله وجعل لكن وحبي مفصلين سنداس عروش ملاقيك وجيم في في ظلمات موديال الله إله سما بقنا واقعي الله إله إله مدجر إلا أنت موليه سبحانه وانذهنت إله إن كنت من الضالين إله وأنا كعشيان دم يقول لعين وعشيان وح كقول لمدجر وعشيان كاو رسول من الكتاب في سنة وشهر ثالث قل له كان صلى الله عليه وسلم عدي سنة كيسه في عيه وحاول يلي مجره قل له عيسد وعلم نبي الله يونس يونس ابن مطابع لديه جلسه رسوله يليه إلا إلى سبحانه القرباني ومطابع له قل له قل له الله إله إلا أنت إنه كنت من الظهر فاستجبني اللي هوان أجي منك ونجيناه من الغم القرباني بأن نكبت بعدينك ما الله يقول عالوشي بكجلة بضبو كجلة هبين بكجلة وكذلك السافة أن نجي المؤمن روح قصة المؤمنة إلهي وحوية ملكه لب كله على السافة نقبل بلينها تعرف إلا الله سرها يعرفك في شدة وصير رسولك ويصلى الله ورهداد إلهي كحرناك ملك اللي بعتقوا الله إلهي وقع أقوان صنعي وكعقابي وذكريه حسن سالة وذكر حسن ذكريه إذ وقت قينات باه ربه وغلواته خبي خبي ليومي لا تذرني هاي قدقت فردا و و هو المحلف الموت وانته يقول gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy gy д yun yun sell alwa A secondo Wel gy gy gy gy gy gy gy وحلها وحاولها كانت في لسانها ثانيها وكان سيئة الخرق صافي وحاولها سيئة الخرق إلهي سبحانه وتعالى كان لغاية وحاولها تبقى ديور بيه أخلاقها لغاية يعني نسمى مسلم يمبغينه واصل عنا لو زوجه ورحمك يجبان هجي واصل عنا لو نولا زكريا زوجه إنهم يو كانوا زكريا ايه عن بيضا ايه كله يحيي ايه كانوا وحاول يصارعون في الخيرات كوى ودك خير كوى ودك يجي ويلعونا وينبرجن فغالا يو نخرجين أي منحريستنا من يو نقدر جين ورجالنا يو عقابنا كعب صنع وكانوا روحين لنا عنا خشعنا كونا فش عو ولا تحس أيضا وتكرفس الله تي تحسن إلى على سيد فرجها فرج جدي وماريان فنفقنا فيها وانقطع مني منروح نروح لنادي وانقطع مني وجعلناها وحنكيله وبنها ويلكيله وحنكيله عياضا عياب من كن وحلو قدرت إلهي للعالمين عالمك وإليكم برسالة من قديم علامة وين وإلياي هذه همتكم ان هذه من تنيه كتابكم همتكم والدينت ان همت وحال الدين في رياض طيب هم كلمه طال معنى وكتاب والدين هذه دين نوي هم تنبينا حالي تواحيه وكرئه وهل دينك وانا ربكم تعبدون لا يستخلاف يسام بألي دينك هو هل رب هو هل رسولك هو هل زرده هو هل كيف هل كريئهو أسباب خلافك وطنبه اللي ينكبب بيه هل يسخلافينه وقال لي سمحانه وانا ربكم تعبدون وتقدر وعمره ذلك لي دينك وهل كريئه انو من هل كريئه ناي عاويه ودينك كريئه قوة ضغمة هلو ما السوايني وتقبع ويكر غوغو سين امرهم دينته دي بينو دحو والا كالتان قورده وهايتري سحدي وارسلوا ان ذا والله ما كل ضمان الىنا راجعون عملي نو سو نكوني ورسولنا صلى الله عليه وسلم امتي اورا مكور الينا صار هذه كلها واحد الذي وقوة أنيجي يسحابة روح السماية نص ما ييجي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلن يلا يرجعون ثمان يعمل روح السماية نص على حال عمل شيء هناك سانسوس يروح كسمائية والحلوة مؤمن وإيمان لعي فرع كفرانة دي دمجت اللودية لساعي عمل كيشي عمل كيشي الغين كرماي اللودي دي معي وإن أنا لو عمل كارو سماية صار عكارتوهنا وانقرهنا وعلي سفان وتعال وحرام وحام منوع على قرية magaalo iyo dad aanagnaa qaryadaas in keeyan aanag leh يرجعون biyulay jooyay irjicuna in aad duuga ku soo noqaan waa xaraam waa mamno adduunka leekaciyo la badbi marada adduunka ku soo noqomaa ma dhacaysow aakhari soo noqon xaramu mamno ahon dhici karo oo mustahil yahay ilahay wahaa qoola laakin maas على قرية kaaray in ala أهلك نهرقني إن أنهم لا يرجعون هنا سواء النقدان وممنوع وإياك وهان بيعين حتى إذا فتحت مركز لنفره يأجوج ومأجوج وهم من كل حدو ينصره الله أذكر وهوين وفترى الله الله وعلينا وحبصر شهينه قيامة العلامات كذلك طوانتها يكملهم طوان علىهم هذا هو ميدان أعماشي اللي أخبرهم قيامة الواحدة ونوى العلامات يرياله هذا الواحد أحيان الناب وقضى الكتاب أحاديثة أخرى كتاب السرادة صيحين كأي صنطية مد والبوحوله كثارها فتنه وكورا من الطيامض وإحيلا عند آخر زمان كناعي يوكا هذا آخر وذكر كيسا ورسولك الشواقي أما العلامات كهذه هؤلاء إن الحيوان طبعا كأوين موج نكتب طبعا كأوين بكمل كأجود حتى إذا فتح المركلة فروس ست جود سدي سورة كهنة إذا القرآن ينوب فيها المركلة فرو أو شاء الله نهان ناشد جوهريا وهم niyad iyo walii min kul hadan malka soo saray yansiloon ka soo dagdagay malka soo saray ka soo dhaacay markii sadiga laga furay markaas adduunku wada dhameystamay finish badi ho dambe qabayaan kuwa dambay ku نجز الله كسو صلي الله عليه واترَب وحات لوادي الوعد الحق مكي نونك الصافر هي بلنقات حقها وقيامه بعده أيربا كع في إذا هي في إذا وقتها هي شأن وحاء وهي عرنت قائلين يقول <تصفيق> لها ي يقول <تصفيق> لنا هلأ جلنا قد كنا وحاء في غفلة وين إلا وسنين من هذا وحنا ما نتعد جبرنا قياما وين إلا وسنين بل كنا ضارين قالنا أذن لا ندمانة أنا جعس سبحانه وكاز عمر بن جرير سنه ويا قال كهري فود وعد لاين قالنا وشكر يوم أيامنا وين إلا وسنين يمانك حلوان قرصن كرد واختار وحاء ذلك وأمرك يجود موجود الحق ياهه ضبطها حقها وقيامها بدوله فإذا هي أرنتوا ماكو حاوي يوح الدعية شخصة كر تلميذه أفسروا الذين كفروا كي قالوا إن بعض الكرب ميتا جدا ما كران قائلين هي ودهاي لنا قد كنا في غفلة هو الجنيه لا الجنيه هل ما ما كرس من هذا القيامه بل كنا ظالمين إنكم أدركوا جل سماوات القريش وما من yana hawl latin antu bidu pla jana wadwar indona fa arays marti ayad ba isoo dagtay ibn zarri niley jawgal wayna ayaa wuxuu yiri ma antan dooda keeriya lay maxan maxan dooda keeri ne ka sheegay inoo maraytan abu ne way soo biye yuhu wi yahay aawdan ciis كوان من العذاب حاله ما ركح كنا عذابه يبي يصعد تومرائي في العذابي مركب عينهم ده مركب صارس كوجي مادين هنالذي سواق ضرب من الفصنة الله يرزقني إنكم ما تعرفون من جه حسب وجانا أنتم لو كان هؤلاء هو سهديه عليها إلى هيال وكون العويلين اللي للعدابي. ما وردوا النار تمجرن وكلون فيها يذنك يجوا كلون دمان فيها النار تخلي زنا كواريان لهم حيلين فيها النار فيها زفير بليان طف نف روح ما كنتها هي تعالى انك هي نفس تا وين كرسه بودي وهم يوقف فيها النار فتا هي لا يسمعوا ومرك النار اني غى صندوق سحران ميلل با حران با لو يدي وهاي ماقليان مر نلغازي نارتي كوجلان ان الذين قوه فاكل مر دعائي ان دعائي جه هذا الكيس ما جلا يكون إن الذين الذين قوه سبقوا برمرت اللهم يغا منا حقنا على الحسنى اني جنة أولئك قوة سأنهى نارتا مجعدوني وإلا قلتوا بيني والنار قال لي ما هي وكل عاودة هي ودى لا يسمعون حاسيسا نارتا الصوت كذلك الشنقات كذلك ما قال لي نسكبع وهم يوه في مشتاد أنفسهم وحين نفطوا بجعش رائع يخالدون كل حوارين لا يحزنهم وانا يقول لها عيسية مرائكتا هي دا كوة عزيرية لا عاود جلي. لا يحزنهم ما أردك يحزنين أي ألف زعور أكبر أردك حوي وحوين xwein wein wein oo dadka argaxayaan la waanay wata salaamakum alaykum raayid sahi ya kor imanays maqaaburta kasoo baxaan iyagoo dhaaya haadaa yoomo ku xadaa kan yoomo wa maalinkii aldi marinkii kunto haytadu adoon maalinkii adoon guma geyn la yeeeyo qiyaamadu ilaahay jannada in gelayni asaydin gelayni wasayni wa ka maalin ka waraysiisa ay ku dhahay warku xusnabi aan la sama as waraaq la laab الله qaylin kutu على kutu qoraalka diin marka waraaq la qoray dawla laab marka ga baxay lugu yaa dadan wax yar baad ka dhigtaa ruuxa naqikan saaso kala samay dawla laab yegu biyeedina sida badan baa jeesidil ee sijil kunthii laakiin xasarka ugu soo saaysa lana loobadeen waa kaawi luqadda arabiga taa waa lagu وراقه وقالي في جلبالنا نم بوها رسوخ قرجيره يا ويا وكايه فسر لكن فسر كوغ سايساوي مالنا بتورى يوم مالنا نظر السماء سماء لله لا بيننا كدا لي سوراخ لله لا لا وقالي لكل توك عال قرا لك مكتي وحلو قرى الوراقه وحلو قرى ولا لا ويا ولا يرينني لو احسف تن وهي بدانا اول مره كما بدي بدانا المخلوق وبلاوي awwal مرة timbanu udu wax walba sidii waalanka soo ceelay marka doonka la yiddaanahay bayaan ra'yiya iyo qowraay waxa maana wadan mas'aaxin baahaaya mahadkin sidii baa وعدا soo ceelay wadaa wada balan u arayna durshanaas waxa ahayna ku soo ceelay inaano ku na waxna faaciyeen qow samayn walaqad kaptana walaay qadka sabna waan qoray ciib jabuur ku tobti waxan وجنّة إيه؟ أدنى كم بي؟ yari وحرّرها waxa قطّم بينه إيه؟ إذا ديال صالحين، هذا مايا صالحين فهو قطّم بينه. ساس على كنّه كوكور كتاب كسانا كوكور. إنّ على نان سرّ الرسول أنا كتاب كنّا دينته كفرن طاي. أوكي السلام كعاقرة كا سكر. والعاقرة تل المتقيم. كتب تؤدّن ساس كوكور. جنّة إيه عنده حري؟ أدنى كنا إيه عنده حري؟ عاقرة إيه عنده sika إيه أو قطّم بينه؟ ولا قد وَلَقَدْ قد كتبنا في مِنْ بَعْدِ بعد ذكري خططتي وحنق قري انت لا محظوظ كان قري بعد ذكري لا محظوظك كذب انا الارض يريتها اعباديا انكه دون كبه عباديا في هذا خير عليه لقوم وحكر يروها إلا الكفران عابدين كتاب كان الكفران بعلشان أنا وتعال هادو ورم النقضو هادو نعش النقضو هادو نحرس نقول سوو المسائل كتاب غلط وغفل إن في هذا البراغن القوم العابدين وما أرسلناك ما أنكوا جنابين فانو إلا رحمته موجين حارس موجين وأحكلمان كود هذا عالمين عوض هاي عالم قلوب الرسول حتى قالوا نحرس بهاي إلا هلاج وكبد بعي أم بيدو وربك إلا بيني وأدون كرل قمورة تكتمر كلي عصي أموري هري الرّاح الرّميان أدوني آخر ومن خالصه قولوا حات ك هذا إنما يوحى وحلل رعيه أن إلهكم معبودين إله واحد مُو يحي صالح أنتم متي المسلمون إلها كل سديم متك وللله ومت كريه وركاموا إسلام سمي السديم مُبجنسانس فأنت ولو مركذين دي جنسانس ديدان هنا إله إلها إسلامان فقولوا حات نقوله من فندق أنتكم على صواب وين على صواب إن أنا إليك و أنا أرسلنا أدوبان سنناها بريبان كرمناها و حين قدح ليهم ضغالهم المتجر سأقول و إن أدري ما أدري موغي أقريما يقول لوي عن بعيد إن وفقيا ما تعدون وحل ليه يبوه يعدونك إن لإذن كاعد كاني إن لإذن كاعد كاني إن لإذن اللينا إن عاقلين نحو مانضون موغي ما وقت اللوغة يسأل فإن تولوا فقل أعلان هذا يصبح لكي كجسدان فقل أعلان تكون على الصواة وحين لو أنه سيدي سيئة نصيب أنه مسلمين تجيبينه إن دي وحين أقدسه يؤديه يبريان سيدي قال لها وين أدري موغي القريب يقول له أن بعيد من فكما تعد إنه إله يعلم وجه الجهر وحلى الله الجهر ومن القول ويعلم وجه ما ارتكت من وحلى الله وين أدري ما أدري موغي qitnatu alahu xalaga yaba wa taqirta adab qiyaafad din ka digey fitna qiiyey lakum idinkii imtixaan di balay yaa usna qof tarf garasaano uga qadib badan baan barki caajidi noobadhibey ilahay subhanahu wa ta'ala rumey wa ma ta'na ay sahay inta ilaay rumeyin nooray ila xii inta mid leey gaay ruux mudulaay makal garay waxa oo qayb baan ilaahay rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam waxa laga eeyo daab laga eeyo ودفاع khadiija damato adeeg iyo difaaca jaleed intay oo okaa hadii ka saya wakii malkul jiial baa u yii markaas uu yii inay u yii جيب amarka ka qaan hadaa doon kalaa boorad baan ku dabooraya gabi wado ma نصوص يا عادتي قال راي ان رسول صلى الله عليه وسلم وين ادري مو ما ادري مو قالوا خلا لا يبا تخيرك على بك يعاقب الذين كدغيو فتنه الامتحانيه لكميدين كان يوما تا نولين الى حينت المدات كغاريسان قال رسوله صلى الله عليه وسلم قبل غدا وحكم بالحق اله حقنا وكله حكم مره صار رسول صلى الله عليه وسلم قال وقالوا ويرى يري جرى هذا اخرين جرى هبه بالحق إلهي حق نوك على حقنا أنا أمجي نون منك بالحق وربنا رب جنم الرحمن ومتكن الحديثة ببعونا المجع عيس كالسفارة المستعان وكالكالما يستعان على ما تصفون وحد تلمان يسانو إلهي كش رجع كتاب كيسة كش رجع يسانو وانيقا يكش الاسلام كش رجع إلهي منكالما يسانو المستعان على ما تصفون واحد سفين يسان إلهي بلقى كالما يستعانو الله أعلم